119. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملؤ الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين